بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون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 فلا تطع المكذبين والدولو لو تدهنوا فيدهنوا ولا تطع كل حلاف مهين همازم مشاء بنميم مَنَعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين انغدو على حرضكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا ഫലംഹലു لضالون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 قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 സലഹും അയ്യുഹു ബിദി കൈം അം ശുറക്ക ഉഫല്യ തൂ ബി ശുരക്കനു സാദിക് യോ മ യുക്ഷു സിദ ഔന ഇല സുജുദി ഫലയസ്തീ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 لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين